لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ترجمة نانسي قنقر وَيَسْتَبْشِرُونَ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِكُمْ مِنْ خَلْفٍ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تَسْتَذِ شِرُون نَذَِّت مِ نَله وَفَقُِّم وَأَن الله وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فالأحياء عند ربهم يرزقون فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ وَيَسْ تَبَشَّرُ نَبِذِ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يستغشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يؤمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذينَ أَح سَنمِ النُّ وَ تَْقَ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا أَزَدَو إِمَ نَو وَوْقَوا حَس بُونَ اللهَّهُ فانقله بنعمة من الله وفضل لم يمس السمسوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم <تصفيق> الذين قال لهم الناس إن sau con du ja la komfe فَ دَهُ إمََ وَقلُ حس مُنَ اللههُ وَم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سورا Of la vi não có la la na su ing sao có gì فَزَادَهُمُ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَا الْوَكِيلِ فَأُنْقَعْ ānいいっام Dalahi わfā Commons o Jincción dalam yeğm saar drugs lem ya m والله ذو فضل النظيم أريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَن إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله بيثا من الطيب وَمَنْ كَانَ نَوْمَهُ لِيُطِلَّ عَنْ مَا فِي الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَن يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتمنوا فلكم أجر عظيم ولا يحب Savenna allathina yadkhaloon بل هو شر لهم سيطوقون بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيان كانك تُغُمَا قلُ وَوقَت لَغُومُ الأم ب أَنْ بغير حَك ق وَنَقُول ذُكُ وَذَبَ ذَلكَ بِمَا قد الدمَت أَديكُ وَأَ النَ وَعَ اللَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ إِلَيْنَا أَن لَّا نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ حَتَّى » Taia tinha na فَأَنْتُمْ تَمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَنَّ غَوْكَ فَقد كلب رسل من قَبْلِكَ جَاءَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ و Zo وما الحياة الدنيا إلا متاع الو... فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الوحيد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاذ وما الحياة O ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات الحياة الدنيا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لَمْ تُبَيِّنُنَّهُ النَّاسِ وَلَمْ تَطْمُونُوا فَأَنذَرُوهُ وَرَأَوْا أَذْغُورَ ذِكْرٍ وَاسْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحب أن ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يَدُبُّ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في خلق السماوات والارض اختلاف لا في الليل والنهار لا ايات الَّذِينَ يَنكُرُونَ اللَّهَ ظُلْمًا وَقُدًى وَلَا يَنُوبُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّفِقُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 سبحانك فقنا عذاب النار <تصفيق> ولله السماوات والارض والله على كل شيء قدير الله ن في خوقس السماات وال الأوض و ت فيليوان النذلَ آات Uh...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 ومحانا كم فتنا عذابا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 بَنَا إننا سمرنا إِنَّ النَّاسَ يَسْمَعُونَ دِيْنًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَن آمِنُوا بربكم فآمنا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفْتِرْ عَنَّا سَيْئَاتِنَا وَتَغَفْتَنَا مَعَ الْأَبْرَابِ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 رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ that's that's a... وَبُكُم مِّن بَعض o تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل مَا أَوْهَبَ جَنَّهُ وَفِيهِ سَمَاءُ لَكِنَّ الَّذِينَ تَقُونَ رَبَّهُمْ لَوْ يريم من تحت اهلاها خالدين فيها خالدين فيها